دُمِرَتٍ فَأَسْتَوَى وَهُوَ بِالْأَفْوَقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَّا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسِينِ أَوْ أَدَنَّا فَأُوْحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَا رُوْنَهُ عَلَى مَا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما قضى لقد رآ من آيات ربه الكبرى فَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأَمْثَالُ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ بها من سلطان إيتبعون إلا الضل وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَ أُمَمٌ رَّبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَمِنْ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَعَتُهُمْ شَيْأٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُهْمِلُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمِّونَ الْمَلَائِكَةَ تَتَسْمِيَةَ الْأُنثَى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 إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أماتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 نقطة إذا دمنا وأن عليهم نشهد الآخرين وأنه هو أظلم وأطنا وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادا الأولا وثمود فما أبقى وَقَوْمٌ مُّوحِشٌ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هم أظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُفْتَرِكَةُ أَهْوَى فَضَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ليس لها من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سابدون فاسجدوا لله واعبدون